قوله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ما تضمنته هذه الآية الكريمة من إسناد إنساء ذكر الله إلى الشيطان ذكره تعالى في غير هذا الموضع كقوله جل وعلا وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وقوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه وفي معناه قول فتا موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قوله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين يحادون الله ورسوله داخلون في جملة الأذلين لا يوجد أحد أذل منهم وقوله يحادون الله ورسوله أي يعادون ويخالفون ويشاقون وأصله مخالفة حدود الله التي حدها وقوله في الأذلين أي الذين هم أعظم الناس ذلا والذل الصغار والهوان والحقارة وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الذين يحادون الله ورسوله هم أذل خلق الله بينه جل وعلا في غير هذا الموضع وذلك بذكره أنواع عقوبتهم المفضية إلى الذل والخزي والهوان كقوله تعالى الم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم وقوله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقوله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب وقوله تعالى فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله فان الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار الى غير ذلك من الايات قوله تعالى كتب الله لاغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز قد دلت هذه الآية الكريمة على أن رسل الله غالبون لكل من غالبهم والغلبة نوعان غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميع الرسل وغلبة بالسيف والسنان وهي ثابتة لمن أمر بالغتال منهم دون من لم يؤمر به وقد دلت هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات كقوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون دلت على أنه لن يقتل نبي في جهاد قط لان المقتول ليس بغالب لأن القتل قسم مقابل للغلبة كما بينه تعالى في قوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب الايه وقال تعالى انا لننصر رسلنا الايه وقد نفى عن المنصور كونه مغلوبا نفيا باتا في قوله تعالى ان ينصركم الله فلا غالب لكم وبهذا تعلم أن الرسل الذين جاء في القرآن أنهم قتلوا كقوله تعالى أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وكقوله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم أنهم ليسوا مقتولين في جهاد وأن نائب الفاعل في قوله وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير على قراءة قتل بالبناء للمفعول أن نائب الفاعل هو ربيون لا ضمير النبي وقد أوضحنا هذا غاية الإضاح بالآيات القرآنية في سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وذكرنا بعضه في الصافات في الكلام على قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوعدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وردت هذه الآية الكريمة بلفظ الخبر والمراد بها الإنشاء وهذا النهي البليغ والزجر العظيم عن موالاة أعداء الله وايراد الإنشاء بلفظ الخبر أقوى واوكد من إيراده بلفظ الإنشاء كما هو معلوم في محله ومعنى قوله يوادون من حاد الله ورسوله أي يحبون ويوالون أعداء الله ورسوله وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي والزجر العظيم عن موالاة أعداء الله جاء موضحا في آيات أخرى كقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم انا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقوله جل وعلا فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين وقوله تعالى وليجدوا فيكم غلظه وقوله تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الى غير ذلك من الايات وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولو كانوا اباءهم زعم بعضهم أنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح قائلا إنه قتل أباه كافرا يوم بدر أو يوم أحد وقيل نزلت في عبد الله ابن عبد الله بن أبي المنافق المشهور وزعم من قال ذلك أن عبد الله استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه عبد الله بن ابي فنهاه وقيل نزلت في أبي بكر وزعم من قال ذلك أن أباه أبا قحافة سب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه فضربه ابنه أبو بكر حتى سقط وقوله أو أبناءهم زعم بعضهم أنها نزلت في أبي بكر حين طلب مبارزة ابنه عبد الرحمن يوم بدر وقوله أو إخوانهم زعم بعضهم أنها نزلت في مصعب بن عمير قالوا قتل أخاه عبيد بن عمير وقال بعضهم مر بأخيه يوم بدر يأسره رجل من المسلمين فقال اشدد عليه الأسر واعلم أن امه مليه وستفديه وقوله او عشيرتهم قال بعضهم نزلت في عبيده بن الحارث ابن عبد المطلب وحمزه بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم لما قتلوا عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه في المبارزه يوم بدر وهم بنوا عمهم لأنهم أولاد ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وعبد شمس أخو هاشم كما لا يخفى وقوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أي ثبته في قلوبهم بتوفيقه وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تثبيت الإيمان في قلوبهم جاء موضحا في قوله جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه الآية أيها المستمعون الكرام بهذا ينتهي ما كتبه الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره إذ وافاه أجله قبل تمامه وقد أحسن تلميذه الشيخ عطية محمد سالم في إتمامه لإكمال الفائدة وتحقيق الانتفاع به محتذيا منهج شيخه قدر الإمكان ومستعينا بما تقدم من كلام الشيخ في هذا الكتاب المبارك من قبل وبما أملاه عليهم في الجامعة جزاهم الله خيرا وإتماما للفائدة وتحقيقا للانتفاع بهذا العمل الكبير فإننا سنمضي إن شاء الله في قراءة ما تبقى من الكتاب كما أتمه الشيخ عطية محمد سالم ثم الجزء الأخير الذي كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وأحال عليه كثيرا في هذا الكتاب وهو الجزء العاشر من المطبوع وعنوانه دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب حتى يرتبط آخر عمل الشيخ رحمه الله بأوله وستكون القراءة فيما تبقى كما كانت فيما مضى بإذن الله جل وعلا. إلا أننا سنذكر مع بداية كل حلقة أنها قراءة من تتمة أضواء البيان في إضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. فحتى نلقاكم في لقائنا القادم إن شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.